صلاة القيام أثابكم الله الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 فأنشأنا لكم به جنة من نخيل وأعنى لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيلات تنبت بالدهن وصبغ للآكلين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 فأوحينا إليه لصنع اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء أمرنا وفرت النور فاسلق فيها فاسلق فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم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 كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحادير فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين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 وَجَعَلْنَا لَهُ نَارًا وَهُوَ امْتَهَ وَآوَيْنَاهُ وَآوَيْنَاهُ إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قِرَارٍ سُولُكُنُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ سُبَرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ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 واستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يَدْدَبْرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ كِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ إِنَّهُ بَلْ جَاءَهُمْ حق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم مبرضون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 لَرَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا دَاعَ عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ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 وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون مَتَّخَذَ خَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ قُلْ إِلَٰهِي بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ عَلَىٰ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ الرب مما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإن على أن نريك ما نعدهم لقانعون إذا فع بِالذِّي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ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 خاف الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون فمن تقولت موازينه فأولئك هم المُفْنِحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوم ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فأغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحمين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 له لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر, الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا